بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة لنعام إلا ما يطلع عليكم إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنة والمنخنة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكئت وما ذبحا لنصب وما ذبحا لنصب وأن تستقسموا بلذل بذلك فسق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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم وإذا آتِتُهُنَّ أجرهنَّ محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان وَمَن يَكْفُر بِالْمَالِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي لَأْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسني وعذرتهم وقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لئكفرن عنكم سيئاتكم ولئذ خلناكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي ميثاقهم لعناهم, لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيا يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منه إلا قليلا منهم فعفوا عنهم وصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن نصرنا أخذنا ميثاقهم فنسوح الله فنسوح الله مما ذكروا به فأغرينا بيره العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وزهف ينربئهم الله بما كانوا يصنعون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 اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبئاء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين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 أربعين سنتا يتيهون في نرض فلا تاس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بن بالحق قربا قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر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 وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قد أخيه فقتله فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في نرض لوريه كيف يواري سوء أخي قال يا ويلت أعجست أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي فَوَارَى سَوْءَةَ أَخِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أو, أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ولقد جاءتهم رسولنا بالبيانات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض مسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا. أي يقتلون أَوْ يقتلون أو يصطبخون أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف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 وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفؤوا لَوَنَّ لَهُمَا فِي ضَرْضِ جَمِيعهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَأَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ لَرِيمٍ يُرِيدُونَ أَن يَأْخُرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِنَ مِنْهَا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وسارقوا السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله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 ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوا محرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكانون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْتِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقَصِّتِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُلَاءِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّ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 أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أههم ولا تتبعه أههم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن ولكن ليَبْنُواكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وألحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فَإِنْ ت ولّوا فاعلم ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرًا من الناس فاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون يا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 وإلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا, إلا أنامنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون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 وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وتلا كثيرا منهم يسارعون في الاذم والعدوان وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يعملون لولا ينههم الربانيون والأحبار عن قولهم الاذم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة قل تأيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طيانا وكفرا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 إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى, حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طريانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر, من بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومهوأ النار ومهوأ النار ومال الغالمين من الصلب لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة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 كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم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 أنتم بهم مؤمنون لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن, ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فَمَن لَّمْ يجد فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 إذا متقوى آمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوى آمنوا ثم متقوى أحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تلاه أيديكم ورماحكم ليعلم الله يَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن يَتَّقِ وَجْهَ رَبِّهِ فَأَمِنْ تَغْيِيرَ أَحَادِيثِهِمْ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأنتم حرم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ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 قل لا يستوي الخبيز والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيز فاتقوا الله أولا الباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا لا تسألوا عن أشياء أهم تبدل وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ عَفَّانَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَسَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَابٍ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 يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ما ضل إذا هتديتم إلَّا الله مرجعكم جميعاً فيُنبئكم بما كنتم تملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم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 تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نجتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن ناثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أذنى أن بالشهادة على وجهها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 يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عِلمَ لنا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْغِيبَ إن قال الله يا عيسى بن مريمَ مذكِّر نعمة عليك وعلى والدتك إذا بروح القدس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 إذا أُوحِيتُ إلى الْحَوَارِيِّنَ أَنَا مِنُ الْبِيْوَ بِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى بْنَ مَرِيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا إِذَاتٌ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كنتم مؤمنين.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 وما فيهن وهو على كل شيء قدير